برضه لكابتن نادي الزمالك وعضو مجلس الاداره الحالي كابتن ابراهيم يوسف اهلا بيك على جول اف اهلا بيك استاذ عثمان اهلا بحضرتك مين معك يا عثمان اسامه نبيه اه بص يا حبيبي ازاي كابتن زي كابتن ازاي <تصفيق> كابتن عامل ايه ازيك يا استاذ حبيبي زي زي سح... كل سنه وانتم طيبين طيب وانت <تصفيق> طيب كابتن الله. ابراهيم عمر زكي خلاص كده هيغادر لندن بكرة ان شاء الله هي... هيمشي فعلا بكرة? لا في حاجه اسمها ميديكال تيست اه هو أوه... سيتي <تصفيق> بعد ساكس عايز عمري من يوم خمستاشر ليوم طمانتاشر على اساس الميديكال تيست ان شاء الله اه يعني العرض من هال سيتي اه هال سيتي مش سوك سيتي مش سوك سيتي, كلها سيتي والسوك سيتي كان كان عايز عمر وبعدين صرف نظر هو عشان عمر الفترة بقى اللي كان دايت فيها دي اه طب العرض يعني ما يمكن أن يعلن من العرض لا هو بص يعني اولا طبعا إحنا همينه بالدرجة الأولى آآ ولادنا المميزين لأن برضو عمر يعني إحنا بنعتبره طبعا ابن لينا وقيمة تستحق بالضبط وفي نفس الوقت برضو حاجة لبلدنا برضو يعني م. يعني إحنا عايزين برضو أكبر عدد من اللعيبة من ولادنا يكونوا في الدوريات المستوى العالي اصلا طبعا فطبعا احنا كلينا تحفظات لو فاكر حضرتك قلنا لو جه حاجة حاجه في انجلترا او في اسبانيا في الدرجه الاولى الممتازه يعني هندرسها واللي في مصلحه للنادي وللعمر هنوافق طبعا فده اللي حصل يعني يعني هي اعاره ان شاء الله الفتره اللي جايه دي وطبعا احنا نتمنى ان شاء الله ان عمري ينجح ويعيد وي... راونقه بقى يعني ف... ف... الاتفاق لت... انه لو نجح يبقى بيع نهائي زي ما حصل مع ويجن برضه هنقض وعرض وطلب يعني بس احنا طبعا مش هنقف قدام ولادنا هل حطين المرة دي شرط العشرة جوال زي ما كان المرة الفات مع وجن حطين... حطين خمسة مه مقسمين المبلغ يعني بس على على الخمسة الاول وخمسة التالي يعني اه يعني هو هيلعب تقريباً ١٩ مباراً إن شاء الله لو سليم يعني إن شاء, شاء الله إن شاء غير الكاس مه <تصفيق> فطبعاً يعني فرصه كويسة لعمر إن هو لإن هو هدف طبعاً إن شاء الله يستعيد روناكه يعني الخمسة الأولين بربع مليون سترليني والخمسة التانيين بالربع التاني لا مش بنفس المبلغ بس, بس أقل شوية أقل شوية بس <تصفيق> مش بنفس المبلغ بس محطوطة يعني <تصفيق> محطوط بان طب هل هل تم تسوية المبلغ اللي اخدها عمرو اه طبعا لا طبعا هو على فكرة عمرو عمرو لما بيغلط شجاع بيقول, بيقول ان غلط اه ودي ودي مريحانة في التعامل معه يعني هو احنا نتمنى انه ما يغلطش طبعا لكن مم. يعني تعرف في لايحة واللايحة طبقيت وهو قال لك طبعا انتم بتكلموا في ايه يعني دي حاجة المفروض طبيعية يعني اغلطت لازم اتحمل نتيجة الخطأ ده بس لا. بالاضافة طبعا للمقابل للنادي زائد طبعا المقابل لا ياخده عمر ان شاء الله الـ الـ يعني مقابل العارة دي هيطلع على طول على الانتاج الحربي عشان نجيب ابو كونين لا لا خلاص بص, بص, بص يعني انا انا هزول حاجة احنا بالنسبة لنا ما بندخلش بس يعني اي العيب لازم اولا يناسب نادي الزمالك فنيا وايضا قيمة المالية يعني انا النهاردة معلش يا اسمان النهارده النهاردة بقت سلعة اه انا النهاردة مش هاخد حاجة تمانها مثلا عشرة مه بخمسين مه يعني فاهم يعني ممكن بعشر باثناشر بتمانية انما مش بخمسين اه يعني هي الموضوع كده بالظبط يعني اه بالنسبة لنا لا دي حاجة ودي حاجة يعني خالص يعني لا يعني عمرو خصوصا كمان ميده والسنة دي المفروض اعاره سنة فاحنا نفكر بقى ان شاء الله الموسم الجديد يعني احنا نفكر بقى خصوصا ان حسام برده يعني برده الحقيقه متحمس جدا ان هو يكمل بالولاد دول <تصفيق> مش عايز يعني ناس جديدة كتير لا يعني يعني هو عنده ثقه في, في ولادنا اللي موجودين حاليا او في لعبتنا ان هم افضل لعيبه بس هو عايز ايه يعني يعني هو طلب حاجه ايه اكسترا او حاجة زيادة علشان مش مطلوب انه بس إن اللي في الملعب يبقى كويس و... لازم اللي في الملعب وال... وال... يعني... الاحتياطي كمان ك... اه مش ايرجنت يعني هو مثلا هيبدا معسكر في بكرة اه وعشرين لعيب اه خمسة وعشرين لعيب وعنده خمسة بره المنت... في المنتخب اه يعني ليه لانه هو عينه برضو من, من حسام الحقيقة برضو بالحاجات الحاجات الخريصة جدا انه هو عينه على قطاع النشئين يعني على طول بتفرج عليهم متابعهم. عامل في كل مكان ثلا� على أساس في كل مركز حدث ثلاثة لعيبة كل مركز اه اه اه اه أولاد من أولادنا اثنين موجودين قرية دي والثلاث من مكتعة النشي اه وممكن اثنين يكونوا مكتعة النشي من الثلاثة يعني احنا كابتن ابراهيم يعني بعيدا عن عمر زكي وعن احتراف او عن الزمالك ملاحظين ان بدأ الاهلي والزمالك او يعني الزمالك ممكن كان عمل الخطوة دي بدر شوية انهم يصعدوا شباب من الناشئين وقرروا اخيرا انهم يبصوا لقطاع الناشئين الموجود عندهم ويعتمدوا عليهم بشكل جدي للفريق الاول وده الافضل احنا كده يعني حتى اجيالنا عمل البطوات للنادي وعمل البطوات لبلدنا وإحنا تربية الاندية يعني يعني من مدرسة الكورة ما هو لازم كده يعني هو القصة مش قصة ولاء وانتماء قد ما هي م م مدرسة أو استراتيجية ناجحة أني أنت ابنك النهاردة بتربيه بتربيه إن في, في النهاريك صح وفي نفس الوقت أقل من المبلغ اللي إحنا بتسمعه يعني هو الولد هيفضل معك يعني النهاردة مثلا لعيب قيمة زي شكبالة شيكامالا انت عشان تشتريه مثلا يا عصبا <مم> لو هو مش من النادي، طبعا هو في النادي مفسوط طبعا وبياخد مقابل مادي محترم، لكن انت لو اشتريته هتشتري واحد بقيمة شيكامالا ده ازاي بكامية لا بمبلغ كبير طبعا ازا كان هي القصة ابو كونيه مطلوب في نص مليون دولار <مم> لا نص دولار دا دا دا دا مليون دولار ده شيكامالا ده ولا خمستاشر بعشرين مليون وبعدين برضو الفلوس ما بتشتريش الانتماء وال يعني الولد الزمالك مثلا بيخسر بيعيط طب ده هتشتري بكام <تصفيق> او هتعلمه له ازاي بكام يعني فاهم يعني اه لا طبعا ده هو مدرسه يعني مدرسه احيانا الظروف بتحكم <تصفيق> لكن انا بقول ان افضل استراتيجيه للانديه الكبيره انها تتبع الشيء. كابتن إبراهيم هل مجلس اللي كله وافق على اعاره عمر زكي ولا كان في حد من الاعضاء كده يعني بيشاور عقله ان هو يقعد ولا لا, لا يا أسامة كلهم والله م. م. كلهم احنا بنفكر بفكر واحد منظومه واحدة يعني م. يعني م. ده مبدأ يعني اساسا م. م. يعني بع... ايه هو المبدأ م. ان لما يجي حاجة محترمة يا أسامة لابنك يعني افرض ان شاء الله عبالي ولادك كده مثلا قالوا منحة في أمريكا مثلا يدرس <متحدث> لا مش معقولة هتقف لا مش, هتوقف مش هتوقف لا تقف مش هقف في اه بالعكس مم. ده انت ممكن تساعد وتدفع طارق عبد الشكور <متحدث> كابتن ابراهيم بيقول لك جميع اعضاء المجلس وافقوا على قرار ولا حد معترض وبعدين منطقي ان عمرو يحصل على 75% من قيمة عقده مع الزمالك وما يلعبش الاربع ماتشات بس لا هو بص يعني اولا السنة دي استنى فين نشرحها برده يا طارق اها عشان الناس تعرف عمر اول سنة لما طلع اعارة لويجن <تصفيق> ايه طلع بمئة الف جنيه <تصفيق> خلي بالك بقى من الرقم، ودخل لنادي الزمالك اتنين وعشرين مليون جنيه اه بص اقول تاني يعني <تصفيق> عمر طلع بمئة الف اه لان هو لو انت فاكر راح اعارة برضو صحيح ايه ودخل لنادي الزمالك اتنين وعشرين مليون جنيه اه فعملنا له العقد ده بس اه <تصفيق> اللي هو السنة اللي بعدها اللي هيرجع بقى اللي هيرجع فيها بقى اللي هيرجع فيها م. لو اتباع أو لو كانت باع ماشي إنما اللي هيرجع فيها اللي هيرجع فيها انت ما تكسرش بنفسه بقى راجل دخل. بعد... دخل عمل دخلي للنادي دخل, دخل. وغير كده كمان ايه الراجل راجع من انجلترا مم. كان بياخد في الاسبوع مثلا الشلف اللي انت عارفه يا قصة فالمهاردة هو عقده معروف مم. هياخده ويفضل خمسة وعشرين في المئة نسبة مشاركة هيخده... احنا فكرنا الولد طالما عمل الفيفور ده مم. لان يعني, يعني ما حدش في الدنيا ان هو ياخد ألف حد يعني ياخد ألف في السنة مم. اول سنة مم. فطبعا لكن السنة اللي بعدها لو رجع لنا إن شاء الله مم. هيمشي زي زميله اللي هم خمسة وعشرين وخمسة أوها كذا انتعلم في ناس كتير يعني مصطفى محمود وشوشو من ألمانيا متخوفين من هال سيتي بيقولوا في, الم... يعني ده في المركز القبل الأخير يعني ده, ده... ما هو بص أقول لك الحال ما هو اللي هيطلب عمر وغيره مم. في التوقيت ده مم. مش اللي متربع القن ما هو حد عايز يطلع به طبعا وبعدين اللي الإنجليز بيفكروا بموضوعية اللي عرفه حسن من اللي ما معرفوش مم. فهو عمر وميدو ليهم أرضية هناك معدومش السادات يجربوا حد تاني حد تاني حتى لو كان عامل كاس أمم مثلا مالوش حل اهه او حتى لو كان عامل سيزون في بلد وملوش حل لا عشان مالوش التأقلم مالوش على الجو يا كابتن ما هو الناس بيتفدور الناس بالطبع اللي اشتغلت معهم قبل كده اشتغلت في طبيعة الجو وطبيعة الدوري وعارفينه النهاردة اللي يطلب عمر اهه او يطلب هداف التوقيت ده لازم اللي خايف ينزل اهه عادي حد يلحقه يعني, يعني اكيد طبعا كابتن ابراهيم عمرو هيبقى هياخد ايه مقابل والزمالك هياخد مقابل كام في الصفقة والله دي والله عمري ما اعرف للامانه لان ده طبعا بيبقى حاجة بقى بينه وبين نادر شوقي مع مع الناس لكن هو عمرو مبسوط واحنا يهمنا انه يكون مبسوط والزمالك الزمالك يعني مش مش هعلم يعني بس مقابل محترم يعني يعني مقابل محترم يعني, يعني يعني كده <تصفيق> يعني في عشرايه كده يعني في عشرايه كده يا اسامه لا رضا اكتر من 100000 يعني لا رضا لا رضا عشرايه بقى بالمصري مليون اه طيب و... الملايين دلوقتي جل... جنيه ونص الملايين بنقول ابيض طيب يعني المليون دلوقتي نص فرنك يعني هيروح بمقابل تقريبا ملي... مليون جنيه مصري زائد نسبة الاهداف مليون مصري <تصفيق> عشر مليون مصري عشرة مليون مصري مليون مصري عش ما أنا مش عارف ما... مليون مصري. عشر <تصفيق> مليون مص <مصري. عشرة تصفيق> <مليون مصري. عشرة تصفيق> ما انت مش عايز تريحني وتقول لي عامل <تصفيق> لك ايه انا طيب هو رغمي. هو لك كده فعشرة مصري يعني. عشر عشرة مليون مصري طب كويس يعني. لا حاجة جميلة محترق. عشرة مليون مصري زاد نسبة الاهداف. لا مش عشرة مليون لا لا حاجة بس حاجة جميلة حاجة بعد يعني لا لا لا طيب على حال تقريباً يعني. طيب كابتن ابراهيم يوسف نجم نادي الزمالك الاسبق ومصر طبعا وعضو مجلس اداره نادي الزمالك نشكرك شكرا جزيلا كنت معنا على جواله في راديو